الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى الحمد بكل النساء عرفنا ان الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه واجلاله وان الذكر ذكر محاسن المحمود لا يكون حمدا لله إذا اجتمع معه المحبة فإن خلع عن المحبة صار, صار مدحا لذلك قد تمدع شخصا وأنت تكرهه وقوله الحمد هذه هي الاستغراق أي أن أفراد أنواع المحامل كلها لله تعالى مستحقا لها فبالحمد إثبات كمالات ولذلك يقابله تسبيح تسبيح تنزيه عن النقائص والعيوب وكثيرا ما يجمع بينهما في قرآن الحمد وتسبيح الحمد يكون للإثبات والتسبيح يكون للنفي إثبات الكمالات للحمد ونفي النقائص والعيوب في تسبيح المحمود هذا نعت في لغة جلالة وهو اسم مفعول إن حمد محمود فهو, فهو محمود إذن هو ذات ذات تحمدوا ووقع عليها حمدوا لأن هذا شأن اسم المفعول والإيقاع هنا بمعنى التعلق بمعنى التعلق ولذلك نقول عبدوا ربكم ربكم مفعول به كيف هل هو من حيث كونه مفعولا به مثل برات زيد زيدا ووقع عليه الضرب لا مراد كما ذكر ذلك ابن الشام نقل على ابن الحاجب في شرح القطر أن المراد هنا لارتباط ارتباط بين حدث ومحدث وجهة تعلقت بها الحدث قد يقع عليه وقد يقع عليه وقد يكون مرتبطا به لا من حيث كونه واقعا عليه ولذلك الفاعل كذلك فاعل من أحدث قام الزيت يعني أحدث القيام لكن مات الزيت أحدث الموت قد يحدثه وقبل لا, لا يحدثه إذا لم يحدثه حين إذا قام به ولم يحدثه كذلك الوصف هنا يتعلق بالرب جل وعلا اي ذات وقع عليها الحمد يعني الذي يحمد المحمود بكل لسان بكل لسان هذا جار ومجرور متعلق بقول محمود لانه مفعول والكليه هنا على عمومها اين كلية؟ ها او الجامع اين الكليه هنا لان فهم اين المحمود بكل لسان كليه يعني أفاد ماذا افاد معنى كليه ما الذي أفاده لفظ كل أليس كل من صيغ العموم بلا هي من صيغ العموم صيغه كل أو الجميع وقتل الذي الفرع صيغه كل إذا كل هذا لفظ يدل على العموم يعني استغراق الأفراد بالحكم المرتب عليه جاء كل الناس إذا كل فرض من أفراد الناس قد وقع منه المجيد كذلك هنا محمود بكل لسان إذا كل لسان سواء كان بلسان المقال أو بلسان الحال وقع منه حمد. كما تقول جاء كل الناس كل الناس كل فرض من أفراد الناس هذه كلية بمعنى أن المفهوم كل لا يخرج فرض من أفراد المضاف إليه الذي أضيف له لغض كل عن الحكم الذي ترتب عليه سواء كان فاعلًا او. غيره الذي معنى هنا الحمد لله المحمود بكل لسان يعني كل لسان من أرسنة المخلوقين وغيرهم فهو حامد لله عز وجل على عمومها فيشمل حينئذ لسان الحال كما يدخل فيه دخولا أوليا لسان المقى لأن الكلام قد يكون من جهتين من جهة جهتي اللسان يعني الناطق الآلة الجارحة يتكلب وقد لا يفهم منه أو لقد لا يتقول بلسانه وإنما يفهم من حاله وشأنه ما قد لو طلبه بلسانه لدل عليه فحينئذ إذا رأيت شخصا مثلا انبامه فيه ما فيه وجالس مثلا كما هو الشأن فيه مساجد حينئذ تقول هذا يطلب شيئا من من المسلمين بلسان حاله قد طلب منك ولكن بلسان مقاله قد لا يكون الأمر كذلك هنا الحمد قد يكون بلسان الحال وقد يكون بلسان المقال بلسان المقال أن يقول الحمد لله وبلسان الحال أن يقول في حاله الحمد لله فيشكر الله تعالى ويحمده على نعمه وقد ورد ذلك في التسبيح يعني التسبيح يكون بلسان الحال وبلسان المقال على وارد في كتابه والسنه وهو واضح مبين كذا فلما اوله وقد ورد ذلك في التسبيح كما في قوله تعالى تسبح له السماوات تسبح له السماوات السماوات هنا فعل فعله تسبيح اذا اسند التسبيح الى السماوات فاذا قيل لك هل السماوات مسبحه لله ام لا نعم بالنص قران تسبح له السماوات فاذا السماوات سبح مسبحه لله تعالى فهي تسبح تسبح بماذا بلسان المقال او بلسان الحال يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تبقهون تسبيحه وإن هذه شرطية من شيء يسبحه وإن من شيء حينئذ نقول شيء هذه نكرة في سياق الشرطة عم فكل ما يصدق عليه أنه شيء سواء كان له لسان جارحة او غيره فهو من المسبحين لله يعذب بنص قران ومن هنا زائدة لتأكيد العموم لتاكيد العموم كما تعالى هل من خالق غير الله خالق عل بالجر وهو مبتدا لكن من هنا نقول هذه زيدت للتاكيد يعني الصلاه وامي شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم اسناد التسبيح هنا للجمادات اسناده لبني ادم واضح وأما إسناده لغير بني آدم هذا واضح أو ليس بواضح عند بعضهم ليس بواضح لماذا؟ لأنه يلزم من التسبيح أن يكون ثم لسان حركة جارحة فإذا لم يكن كذلك حينئذ لا تسبيح لا؟ لا تسبيح والسماوات ليس لها لسان ليس لها لسان جارحة ليس لها شفتان ومخارج للأخري كيف تقول تسب سبحان الله لابد من لسان ولابد من مخالد للحروف لابد من اعتماد الاخرين فهذا لا يوجد في الظاهر في السماوات ولا في الارض ولا في الجمادات ولا في الحفا ولا في الشجر ولا في غيره حينئذ أول التسبيح أول التسبيح أولوه بماذا قالوا السماوات المبدعة في خلقها أبدعها الله عز وجل حينئذ إذا رآها من له لسا قال سبحان الله إذا ليست هي مثبحة وإنما هي داعية إلى التسبيح من نظر فيها وتأمل خلق الله العجيب ونظر في الأرض ونظر في البحار حين يذي يقوم سبحان الله كذلك هذا والد لكن هذا تأويل تحريف لماذا؟ لأن الأصر في الإسناد إذا أسند الفعل إلى شيء الأصر فيه الحقيقة وليطرف إلى ما أول إليه إلا بقرينا هنا ليست عندنا قرينا بل عندنا قراء تدل على أن السماوات والأراضون وكل ما بينهما من الجمادات يسبحوا بالفعل وليس أنها داعية للفعل ولذلك جاء تسبيح الجمادات وأنه حقيقي ليس مجازي لكن لا نعلم كيفية ذلك كما ورد في تسبيح الحصة أما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الحصة يسبح بحروف أو أنه دعا بحاله وخلقه النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي سبحان لا سمع النبي صلى الله عليه وسلم الحصى يسبح إذن الحصى سبح كيف سبح الله وعلى لا يلزم من ذلك أن يكون له لسان قد ينطق ويقول سبحان الله ولا يكون له لسان يمكن يمكن نعم نحن لا نتدخل في مخلوقات الله عز وجل إذا أثبت الله عز وجل للحصى تسبيح وقال يسبح وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يسبح على رغم أنوفنا لماذا تسليما وقبولا للنقص فما جاء في الكتاب السنة من هذه الأمور لأنها غيبية يعني قد يدركه في الظاهر ترى حجر مثلا مثل هذا ترى حينيذ لكن ثم ما هو غيب عنك قد يكون ينطق قد يكون يتكلم قد يكون يحب كما جاء في النقص أحد جبل يحبنا ونحبه ها يحبنا أثبت له المحبة أو لا أثبت له المحبة وهذه لا تتعطل في الأصل إلا من من قلب هل له قلب أو لا نقول الله أعلى لكن نثبت له المحبة وأن هذه المحبة كما تكون من بني آدم تكون كذلك من الجمادات ونثبتها لجبل أحد على جهة الخصوص ونتوقف في معدها ولن فيها وإنما نتوقف في معدها لأن هذه الأمور غيبية تتعلق بخلق الله عز وجل وبكمال قدرته وسلطانه جل وعلا حينئذ لا نثبت إلا ما أثبته الكتاب والسلام كما ورد في تسبيح الحصة وسماع النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وحنيل الجذع وما فعله الحجر مع موت عليه السلام يا حجر ثوبي يا حجر أخذ الحجر وطار ماشي به بس كذلك صحيح أو ورد هذا ثابت في السنة ليس من أخبار من اسرائيل خلع ثيابه ليغتسر فإذا الحجر يأخذ ثيابه وراء موت عليه السلام ها هذا له رجلات فنقول حليل النثبت ما ما في كتاب والسنة وهذا حق ونقبله ولا نؤوله ودعو المجال في كل صغيرة الكبيرة دعوه باطلة ان كان المجال قد يقبل في أصله لكن كونه يحرف به النصوص لعدم عقل ذلك الشخص الذي لم يفهم النص على وجهه نقول هذا ليس بمسلم ونداءه صلى الله عليه وسلم للشجر إجابتها لندائه وقوله أحذن جبل أحبه ويحبون فأثبت له المحبة وقوله قول رب جل وعلا السماوة الثلاثة فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا قال لها أمرها أو لا القول من الله عز وجل بحارف وصوت عندها لسنة الجماعة فإذا قيل قال لها معنى الله عز وجل تكلم تكلم لجمادات لا تسمع أو أنها تسمع ولذلك قال فقال لها يعني للأرض وللأرض إتيها هذامر أمر طوعا أو كرها قالت أجابت تكلمت نطقت ولا يعقل من القول في لسان العرب إلا ما يرادف لفظ كلام لفظ المركب المفيد بالورد كلامنا لفظ مفيد كالسقل لابد أن يكون لفظات إذن إذا أسند الرب جل وعلا القول إلى السماوات والأرض سمعنا وأطعنا تتكلم تتكلم تقول أتينا طائعين تقول أتينا طائعين فخلقه خلقه والحكم حكمه لكمال سلطانه وقدرته حينيذ نقول ما جاء فيه الكتاب والسنة نثبته ولسان المقال فإنه سبحانه المحمود بجميع الألسنة الناطقة على اختلاف لغاتها هذا واضح وفي قوله بكل لسان نثبات ما هو من خصائص ربوبية والألوهية التي لا تكون لأحد إلا لله تعالى يعني من الذي يحمده كل لسان الله عز وجل أنت مخلوق ضعيف قد يحمدك زيد ويذمك عمر قد يحمدك الزيد اليوم وعلى غدا يذمك لكن المحمود بكل لسان الله عز وجل هذا من خصائصه خصائص الربوبية وخصائص الألوهية وقال بعضهم تسبيح البهائم والجمادات هو ما في تركيبهم وخلقهم من عجيب الصنعين الذي يستنطق الألثن بالحمد والتسبيح لمن أنشأه على غير مثال سابق وهذا باطل يرده ما سبق يعني هذا تحريف الحمد لله المحمود بكل لسان فإن كان لسان المقال ولسان الحال والنبق يكون حقيقيا في ما جاء إثباته في تابع والسنة المعبودي في كل زمان معبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان من قدام رحمه الله تعالى ذكر في هذه المقدمة قبل الشروع فيما يتعلق بالأسماء والصفات جمل لكن هذه الجمل تدل على المقصود وهذا ما يسمى عند البيانيين ببراعة الاستجلال أن يأتي في مقدمته بشيء يدل على مقصوده يعني في الخطبة يعني أن الخطيب مثلا ويقول الحمد لله الذي حرم الربا وحرم نعرف أنه سيتكلم اليوم عن الذباء أو يأتي به حرم الفواحش نعلم أنه سيتكلم اليوم في فاحشة او على جهة العموم هذا يسمى ضراعة الاستهلاء كذلك هنا قال المعبوض في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان وضمن هذه المقدمة قبل الشروع وهذه فائدة مهمة ضمنها أصولا وقواعدا من معتقدة للسنة وجماعة ولذلك قال لا يخلو من علمه مكان هذا في رد ولا يشغله شأن عن شأن جل عن الأشباه والأنزاد وتنزى عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو سمع البصحة هذه كل قواعد وكلها ينبني عليها ما سيأتي لأنه سيأتي موصوف بما وصف به نفسه إذن على هذه المقدمة ليس كمثله شيء فإذا قال بل يداه موسوطتان تأتي إلى القاعدة ليس كمثل شيء وهو السميع البسيط لا تتوهمه القلوب بالتصوير ولا تمثل العقول بالتفكير إذن لا يكيف لا من جهة الصفة ولا من جهة حقيقته يعني لا من جهة كمالها من حيث المعنى ولا من جهة حقيقتها المعبود في كل زمان هذا يتعلق بجملة من توحيد الربوبية والله تعالى هو المعبود وفي كل زمان هذه كذلك كلية على عموبها والزمن يؤذر منه المكان كأنه قال في كل زمان وفي كل مكان المعبود يصنع مفعول يدل على ذات وقعك عليها العبادة على المعنى الذي كانه سابقا وأن في المعبود موصول اسمه كل مشتق دقلت عليه أل فهو ألحي لن تكون موصولة وصفة صريحة صلة أل وصفة صريحة فهي اسم الفاعل اسم المفعول واختلف فيها الصفة المشبهة والصحيحة أنها لخلص عليها وكونها بمورة بالأفعال قلب والموصول نسمي أي الذي يعبد في كل زمان فالله تعالى له العبودية وأصل العبودية الذل والخبوع وهذه نوعات نوع يعبر عنه بأنه عبودية كونية وهذه عامة في جميع الخلق يعني ما كان من جهة الجمادات ومن غيرها لأنهم كله لأن كل مخلوق فهو معبد لله تعالى بهذه العبودية وهو قضوعه للأمر الكوني هذا يسمى ماذا عبودية كونية وأما العبودية الشرعية فهذه خاصة بالمؤمنين فلا تصدق على غير المؤمن فمن سلم لأمر الله تعالى وخضع لأمره الشرعي فهو مؤمن هو المراد فيه آيات كثيرة منها قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على أرض هؤلاء وأما قوله تعالى إن كل ما في السماوات الأرض إلا آت الرحمن عبده هذه عامة تشمل المؤمن وتشمل الكافر تشمل البهائم وغيرها فكل واحد من هؤلاء فهو عبد لله مسخم لأنه مدلل لا يمكن أن ينفك الكافر عن كون الرب جل وعلا رازقا له يمكن هل يمكن أن يوجد كافر ورزقه من غير الله عز وجل؟ لا. هل يمكن أن يولد ويولد في الحياة ولا يكون الذي أحياه الله عز وجل أو الذي أماته الله أو الذي شفاه الله أو الذي أمرضه الله لا يمكن إذن هو مفتقر ومدلل إلى الله عز وجل لكن هذه الأمور الإحياة والإماتة هذه مفردات تتعلق بالربوبية فهي عامة مثل خاصة بمؤمن دون كافر أو كافر دون مؤمن فهي شاملة ولذلك يعبر عنها بالعبودية الكونية التي لا ينفكر عنها لا ينس ولا جن ولا من البشر ولا من البهائم ولا غيرها إذن العبودية نوعان عبودية كونية وهي القبوع لأمر الله الكوني وهذه شاملة عامة لجميع الخلق لا يخرج عنها أحد بقول تعالى إن كل من السماوات والأرض إلا آسى ورحمان عبدها وهو سبحانه معبود وتلك العبودية هي مقتضى رموبية فهو معبود عند جميع الخلق لأنه هو خالقهم وهو رازقهم والله محيهم ومميتهم الثاني عبودية خاصة وهي شرعيه وهي خضوع لامر الله الشرعي وهذه خاصه بالمؤمن لا يدخل فيها الكافر لا يدخلوا فيها الكافر يقول تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون عباد الرحمن يعني الذين استجابوا لامر الرحمن هذا خاص بالمؤمن فلا يشمل الكافر هذا الوصف يقول يكون, يكون خاصا وبهذه العبودية خاصة عبوديه الطاعه يتميز المؤمن من الكافر النوع الأول كونية لا يحمد عليها الإنسان لأنه بغير فعله لكن قد يحمد على ما يحصل منه من شكر عند الرخاء وصبر على البلاء وهذا خاص بالمؤمن أما كافر فلا إذا نزلت به النازلة لإذن كورو سقط منه أما المؤمن لا لما يصبر ويحتسب الأجر عنده عند ربه حليل وقع عليه ما هو من المصائف فيتجه إلى ربه زل وعلا إما بالصبر وإما بالشكر والنوع الثاني يحمد عليه مطلقا فقوله المعبودي يدخل فيه نوعاء العبودية المعبود في كل زمان أي نوع من نوعي العبودية نقول هذا عام لأن المعبود في كل زمان وفي كل مكان هو الله عز وجل سواء كان بالعبودية العامة او بالعبودية الخاصة أو منصوف بالوصفة لكن الذي يكون مفنيا به على أهله هو من وافق الأمر الشرعي فقوله المعبود يدخل فيه نوعاء العبودية والله أعلم وقوله في كل زمان كليث في الزمن أي لا يخل زمن من الأزمان من وجود من يعبد الله تعالى طوعا أو, أو كرها وهو يستلزم المكان أي في كل زمان وفي كل مكان وبقعة الذي لا يخل من علمه مكان هذا شروع في ماذا تقول في شيء لتعلق بتوحيد الأسماء والصفات لأن الذي لا يقل من علمه مكان هنا وصف العلم صفة وهو مقتضى اسمه العليم عليم اسم عالم وهو يقتضي إثبات صفة لله عز وجل على جهة العموم وهو اثبات العلم قال الذي هذا نعتب لقوله الله لله الحمد لله الذي الذي لا يقل من علمه مكان هذا مبدأ الدخول في ما أراده المصنف رحمه وتعالى من كلام فيه وهو ما يسمى ببراعة الاستهلاء أي لا يخلو مكان من علمه يقال خل المكان والإناء وغيرهما خلوا وخلاء فرغ منهما يعني فرغ مما فيه لا يخلو من علمه مكان إذن لا يوجد مكان قد فرغ من علم الله عز وجل فهو كان ظاهرا أو باطلا فعلم الله تعالى متعلق بكل شيء بكل شيء كما سيأتي في ممحثه يقال خل المكان والإناء وغيرهما خلوا وخلاء فرغا مما به ومكان هنا نكر في السياق النفي فيعمل لا يخلو من علمه مكانه مكانه نكرة هذا فاعد يخلو والسياق هنا سياق نفي والنكرة في السياق النفي من صيض العموم وهذا إثبات لعموم علم الله تعالى وشموله فلا يخلو من علمه أي مكان كما قال تعالى يعلم ما ينزل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وقال سبحانه ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا راطب ولا يابس إلا في كتاب مبين هذا عموم علم الله عز وجل قد يأتي بحث في محليه قال المصنف ولا يشغله شأن عن شأن لا يشغله شأن عن شأن هذا كذلك من مقتضيات صفاته يعني عموم قدرته وسلطانه لا يشغله شأن عن شأن وهذا بخلاف المخلوق يحدث كزيد فتنشغل عن عمره تعمل عملا ما فتنشغل عن غيره لا يمكن أن تجمع بين كلامين أو عملين خاصة المتضاد به أما الله جل وعلا فهو مباين بذاته وصفاته عن, عن المخلوق فلا يشغله شأن عن شأن يقال شغل فلانا شغلا لهاه وصرفه لهاه وصرفهم. والشأن الحال والأمر أي لا يصرفه ولا يلهيه حال عن حال فالله عز وجل يدبر أمر زيد وتدبيره لزيد أو لقرية كذا أو لعالم كذا لا يشغله عن العالم الآخر أو الشخص الآخر لماذا؟ لكمال قدرته وسلطانه إذ لا يقاس بخلقه لو أردنا النقيف حيث نقول هذا ممتنع كيف؟ الإنسان لا يمكن أن نشغل باثنين ثلاثة من أمامه وهو ينظر إليهم لا يمكن أن يستوي إذا نظرت هنا شغلت عن الجهة اليمنى والعافت بالعاف وهذا شأن المخلوق الضعيف أما الله عز وجل فلا يشغله شأن عن شأنه والله سبحانه لا يشغله تدبير مخلوق وأمره عن تدبير بقية الخلق وذلك لكمال صفاته جل وعلا وكمال قدرته وإحاطته حيث لا يلهيه أمر عن امر إنما أمره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون قال المصنف رحمه الله تعالى جل عن الاشباه والانداد جل بمعنى عظمه عظمه عن الاشباه والانداد جل اي عظمه يقال جل جلالا وجلاله فهو جل وجليل والاشباه والانداد حرفا لعطف المرادف حرف عطف مرادف لان الاشباه والانداد بمعنى واحد إذن الاشباه جمع شبه والشبه المثل كما قال أهل اللغة الشبه المثل ويجمع على أشباه والشبيه كذلك ويجمع على الشبه بمعنى المثل لكن يختلفان في الجمع الشبه يجمع فقط على أشباه وأما الشبيه فهذا يجمع على أشباه وشباه إذن من حيث الوزن فقط والذي يكون بينهما خلاف وأما الشبه والشبيه فهما بمعنى واحد وهو المثلو وهو المثلو فالأشباه هنا يحتمل أنه جبه شبه أو شبيه وأل فيه للجنس يعني جل عن الأشباه أي جنس الأشباه الصادق بالواحد وبالمتعدل هذا كثير عند أباب الشروح فأل للجنس الصادق بالواحد وبالمتعدل لماذا؟ لأنك إذا قلت جل عن الأشباه هنا قلت عظم عن الأشباح علقت الحكم بماذا؟ بلا هو ها هو جمع وقل الجمع ها ثلاثة إذن أنت نزهت الرب جل وعلا عن ثلاثة أشباح فأكثر وأما الواحد والاثنان فلا حيناذا لابد من توجيه هذا التركيب فنقول ال هنا للجنس ال بالجنس. أي جنس الأشباه الصادق بالواحد والمتعد وأن عندهم إذا دخلت على الجمع تبطل معنى الجمعية ولذلك يقال هكذا ألو جنسية تبطل معنى الجمعية بمعنى الأشباه هنا بمعنى الشبه فتفسرها بما لا جل عن الشبه لأنك لو اللقط الحكم بالأشباه هو جمع حينئذ ما دون الثلاثة هذا تحتاج إلى لفظ آخر يدل على تنزل رب جل وعلا عنه ولكن نقول أل هنا للجنس وأل الجنسية تغطر معنى الجمعية حينئذ جل عن الأشباه أي عن الشبه وما زاد عن الواحد والمتعدد والله تعالى لا شبيه له من خلقه لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في, ولا في صفاته وحمل بعض من أشباهون على الشبيه بمعنى المشابه من بعض الوجوه دون بعض هذا سيأتي هناك هل نقول لا تمثيل او لا تشبيه الذي ورده هو نفي المثيل ليس كمثله شيء ولم يرد ليس كشبهه شيء لأنه ثم مشابهة ولو من حيث اللطب سيأتي بحثه لكن الشبه هنا والشبه نحمله على معنى المثل وهو, وهو أولا وسيأتي بحثه إن شاء الله تعالى والأنداد جمع نيس وهو المثل والنظير أنداد جمع نيس وهو المثل هو والنظيم إذن المثل هنا المثل والأشباه المثل إذن صار العطف هنا من عطف المرادف وهو ما تعدد لفظه واتحد معناه هل هذا ما تعدد لفظه واتحد معناه تقول إنسان وبشر مدلول انسان هو مدلول بشر ومدلول بشر هو مدلول إنسان ليس حسد وظنفر أسماء والمسمى واحد إذن تعدد اللفظ واتحد المعنى أنداد وأشباه تعدد اللفظ واتحد المعنى وألف الأنداد للجنس الصادق بالواحد و بالمتعدد الجنسية تغطل معنى الجميع الله تعالى لكمان صفاته من جميع الوجوه عظماء وترفع عن كل مثيل و نج و سواء كان في الربوذية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات هو الرب المعبود وحده ولا شريك له ولم يكن له كفوا احد فلا تجعلوا لله اندادا هل تعلم له سميا قال المصنف رحمه الله وتنزه عن الصاحبة والاوله لكماله دلوا على لا يحتاج ولا يفتقر الى كما هو الشأن في في المخلوق وهذا كما ياتي معنا ان بعضا الصفات قد تكون في شأن المخلوق صفته كمال صفته كمال مثل الزوجة والولاء الذي لا زوجة له وقد جاء وقتها لهذا قيل فقد جاء وقتها هذا نقص فيه وهو انقص ممن له زوجة ومن له زوجة انقص ممن له زوجتان ومن <تصفيق> له ثلاث انقص ممن له اربعه لان كمال اربعه في حق الرجل فإذًا إذا نزل إلى الثلاث وكذلك الولد هذا كمال في حقه والذي لا ولد له وهو كله متزوج وهو محتاج مفتقر إلى ولد نفسه تطيب لهذا لكن إذا لم يكن كذلك هذا نقص أما الرب جل وعلا فلا لكماله وسلطانه ونحو ذلك من تفاة الكمال غير مفتقر لغيره لأنه الغين المطلق غني بذاته جل وعلا حين ذي لا يفتقر لا إلى زوجة تكمل حاجاته ولا إلى ولد يكمل حاجاته وليس فيه شيء يكون من, من ذلك البتة ولذلك قال تنزه عن صاحبة والأولاد تنزه عن الشيء بعد عنه وتصون وهو مدلول التسبيح سبح الله يعني أنزه الله سبحان الله تنزيه والصاحبة زوجة وهذا فيه اختباس من قول تعالى ما اتخذ صاحبة ولا ولدة لم يكن نعم لم يلد ولم يولد فالله تعالى تنزه وتقدس عن الصاحبة والولد وذلك لكمال غناه هو الغني جل وعلا وفيه رب على اليهود القائلين عزير بن الله عزير بن الله هو منزه عن الولد فكيف يدعى له الولد عزير بن الله هذا نقص أو كمال نقص لأن الرب جل وعلا منزه عن الولد لكمال غناه الذي له ولد مفتقر إلى ولد والله عز وجل لا يفتقر إله إلى غيره بل غيره مفتقر إليه جل وعلا وفيه رد على النصار القائلين المسيح ابن الله قول هنا القول هناك وعلى المشركين القائلين الملائكة بنات الله هذا كذلك تعالى الله عما يقول الكافرون علوم كبيرة ونفذ حكمه في جميع العباد نفذ حكمه في جميع العباد نفذ الأمر نفوزا ونفاذا مضى وأنفذ الأمر قضاه والحكم المراد به هنا هو الحكم القدر الكونين نفذ حكمه في جميع العباد عباد مؤمنهم وكافرهم وما نفذ حكمه في جميع العباد دون فرق بينهم هذا هو الحكم الكوني وقد يأتي بحثه إذا ذكره المصنف رحمه الله تعالى فالحكم هنا هو الحكم القدري الكوني فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكون وقوله في جميع العباد على عمومه فحكم الله تعالى نافذ وماض في جميع الخلق المؤمن والكافر بل وسائر المخلوقات فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه وهذا لتمام إرادته وسلطانه جل وعلا قال المصنف لا تمثله العقول بالتفكير وهذا أصل من أصول أهل السنة وجماعة فعندهم إثبات الصفة إثبات الصفة لكن كل هذه الصفة وحقيقتها نقول كلام فيها فرع عن الكلام في الذات فعندنا أمران ذات وصفة اتصفت بها تلك الذات الكلام في الصفات فرع كلام في الذات فكما أن له ذاتا لا تشبه ولا تماسل الزوات ولا يضيكها العقل ولا مجال للعقل لا بتقييد ولا بتصوير ولا للقلب وإنما هي أوهام وتخييرات كذلك الصفات فالكلام في الصفات فرع كلام فيه. في في الزاست مقال علمة السلف رحمه الله تعالى لا تمثله العقول بالتفكير هذا كما ذكرنا عاصر من الأصول ولذلك قال حكم رحمه الله تعالى لا تبلغ الأوهام كنها ذاته ولا يكيف الحجاز صفاته يقال مثل الشيء بالشيء تمثيلا وتمثالا شبهه به وقدره على قدره ويقال تمثل الشيء تصور مثاله والتمثيل هذا فيه إضغاء على الصفة بأنها ممافلة للصفة كذا فإذا قرأ قوله تعالى بل يداه موسوطتها قال لا أعقل من هاتين اليدين إلا هذه اليد إذا جع إثبات الوجه قال لا أعقل من الوجه إلا الوجه الذي ادركه الإنساء بالنظر إلى نفسه وغيره وهكذا بإثبات العينين نحو ذلك عينين لنقول هذا يسمى تنفيه قدر الشيء بالشيء قدر الشيء بالشيء التشبيه فيه تقدير لكن لا من كل وجه وإنما من بعض الوجوه دون بعض كذلك فنقول لله علم وللمخلوق علم هذا تشبيه لأنك أثبتت مطلق صفة لله عز وجل وأثبتت اللفظ عينه للمخلوق من الله تعالى للمخلوق وكذلك الملك ثابت لله ثابت للمخلوق العزة ثابت لله ثابت للمخلوق وهكذا لكن نقول هنا اشتراكم في مطلق الصفة كما سيأتي بحث إذا لا تمثله العقول بالتفكير ومثل الشيء بالشيء إذا شبهه به وقدره على قدره من كل وجه فيقول لا أعقل من هذه الصفة إلا هذه الصفة التي أدركها بالحواس وإن قالوا تمثل الشيء تصور مثاله والتصور يكون في الذين لا في الخارج وعينئذ يكون المنهي او المنفي من التمثيل أم يكون المنفي أمرين الأول أن يجعل له شيئا محسوطا في الخارج والثاني أن يجعل له شيئا مصورا في الذين وهذا لا وجود له فيه في الخارج وهو ما يسمى بالتخيير أن يتخيل يد ليست كيد المخلوق لكن يحددها في ذهنه نقول هذا كذلك منهي العهن لا تمثله سواء كان التمثيل في المحسوسات في تقدير شيء بشيء يكون محسوسا واقعا في الخارج أو لا يكون له وجود في الخارج وإنما يتصور ويتخيل مثالا في الذهن لا وجود له في الخارج تخيل يد من عندي ويقول يد الله كذا وهذه لا وجود له في الخارج نقول هذا تمثيل أو لا نسميه تنثير سمى تنثير له وصناق ليأتي به في محل والعقل ما يكون به والاستدلال وترقيب التصورات والتصديقات ويتميز به الحسن من القبيح والخير من الشر والحق من الباطل ويجمع على عقول وأذف العقول للجنس لا تمثله العقول أقول الجنسية تبطل معنى الجمعية حينئذ ينفى فلا تفأثر ما سابقا فيسبق قوله العقوب الواحد والمتعدل والتفكير مصدر فكر يفكر وتفكيرا تعلم يعلم وتعليما وهو علم معناه المستقبلي قالوا فكر في الامر اعمل العقل فيه لا تمثله العقول بالتفكير يعني بالاعماء فيعمل العقل في ذات الله تعالى فيعمل العقل في صفات الله تعالى قل هذا لا وجود له لانك إما أن تمثله بشيء محسوس فهذا باطل وإما أن تتخيل شيئا في ذهنك فهذا باطل لأن كلام في الصفات فرع كلام في الذات والله عز وجل يحاط به البته إذن فكر في الأمر أعمل فيه العقل ورتب بعض ما يعلم ليصل به إلى المجهول الذي يسمى عند المناطق بترتيب التصورات التي يصل بها إلى التصديقات وفكر فلان بالأمر أخطره بباله فمدلول الجملة التي أرادها المصنف أن الله تعالى لعظمته في ذاته وصفاته لا يمكن أن تمثله العقول بالتفكير لقصورها في ذاته قاسرة وكما ذكرنا فيما تبق أن العقل ليس مصدرا من مصادر التشريع البتة لا في باب الأسماء والصفات ولا في باب الأحكام وإنما النظر يكون في, في باب الفقهيات فروع كتاب والسنة والإجماع والقياس والقياس الصحيح كما يقيد به ابن الحاج ورحمة الله تعالى وأما باب المعتقد فالكتاب والسنة ويذكر الإجماع لأنه لا إجماع إلا على نص وأما القياس هذا في تفصيل قياس الأولى والذي أسمته من نسيم رحمة الله تعالى وثابت وما عداه فلا قال رحمة الله تعالى ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير هذه الجملة مرادفة في المعنى وما من الجملة السادقة قالوا توهم الشيء ظنه وتمثله وتخيله كان في الوجود او لم يكن يعني لو كان في تصورات ذهنية لأن الذهن يتصور ما لا وجود له كذلك ذهن يتصور تصور حمار بعشرة رؤوس مئة قدم من آخر. كذلك ممكن تخيل في ذهنك كذا واسرح حين يتصور العقل ما لا وجود له البتع وأما في الوجود هذا شيء آخر اصل الوهم الغلط والخطأ وما يقع في الذهن من الظنور والخواطن والقلب معروف وصور الأمر وصفه وصفا يخشف عن جزئياته التصوير هذا مطلح منطقي أو ما يعبر عنه بإدراك المفرد إدراك مفرد تصورا علم وترك نسبة بتصديق وسم إذن لا تتوهمه القلوب بالتصوير بالتصوير فلا يصور الله عز وجل لا في الخارج ولا في القلب حينئذ إذا ودد في القلب نقول هذا وهم يعني ظن وظن هنا خاطئ ولذلك قال ولا تتوهمه القلوب بالتصوير فالقلب مهما تصور وتوهم لا يمكن أن يصل إلى وهم معين في تصوير ذات الله تعالى أو صفاته ولذلك من قواعد أهل السنة والجماعة أن كيفية الصفات يعني كيفية صفات الرب جل وعلا هذه لا تدرك لا تدرك لماذا لأنك مهما بذلت وسعك في معرفة حقيقة ذات الرب فلن تصل لأن العلم إما يكون بالمشاهدة أو بإخبار ونحو ذلك وهذا كله منتنع لا في الذات ولا في صفات إذن كيفية الصفات صفات الرب جل وعلا لا تعرف ولا يحاط بها كما أن الذات كذلك فعظمة الله تعالى فوق ما يتصور بحيث لا تستطيع العقول له تنفيلا ولا تتوهم القلوب له صورة لأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولذلك قال المصنب بعد ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذه الجملة كالتعليم للجمل السابقة يعني كأنه لو قال قائل لا يخل من علمه مكان هذا يرد عليه اعتراض العقل قاسر لا يشغل شأن عن شأن عقل قاصر البشري يريد اعتراض عليه جل عن الأشباه والأنداد لماذا لا شبه له ولا نظم لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تنزه عن الصاحبة والأولاد لماذا؟ وهي صفة كمال في المخلوق وهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نفذ حكمه في جميع الابات لماذا؟ لأنه ليس كمثله شيء وهكذا لا تتوهمه القلوب ولا لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير لماذا؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولذلك هذه أم قواعد في باب المعتقد في باب الأسناء والصفات هذه قاعدة عظمة لا أكبر منها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولذلك استنبط أهل العلم قواعد متعددة من هذه القاعدة ولا مانع أن يكون ثم قاعدة ثم ينددل تحت قواعد لما الأعمال بالنيات أمر بقصدها قاعدة كبرى ينددل تحتها نحو من 18 قاعدة كلها ترجع إلى هذه القاعدة إذن قد يكون الشيء قاعدة ويندرجوا تحت قواعد متعددة هذه الجملة التعليل للجمل السابقة وهي قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة تضمنت الرد على المشبهة والممثلة والمعطلة وخاصة للممثلة والمعطلة من يقول لا أفهم من يد أخبرنا الله عز وجل بإثباتها له إلا مثل هذه اليد أقول هذا ممثل او معطل هذا ممثل هذا ممثل بهذه الايه نرد عليه بالجزء الأول او الثاني بالجزء الاول ليس كمثله شيء اذا بل يداه مرفوعتان ليس كمثله شيء فلا يتخيل الذهن بان هاتين اليدين كيديك انت واضح نقول السليم التي لم تختلط به موصلاتها لا يفهم لا يدري بالله عز وجل فان النصوص وهذه قاعدة عامة أيضا في باب المعتقد وغيره النصوص لا تفهم بمفرداتها لا تفهم بمفرداتها وإنما تفهم بمقارنتها بالنصوص الأخرى فتضم هذا النص إلى نص آخر وهذا أرباب البدع لهم شامل وانتم مخالفون لأرباب البدع في الفقهيات يظهر هذا يعني مثلا إذا أردت احكام أن تفقن احكام الوضوء ما تأتي تقف حديث بهريرة فقط وتقول أريد أن نستمت من هذا الحديث لا تأتي بالأحاديث كلها أمامك لا يدرك الباب أوله وأخيره إلا إذا اجتمعت النصص أمامك تضع آية المائدة وتضع الأحاديث الواردة بالصحيحة ثم تتنزل صحة وضعفا لا أن تنظر بنظر عام جميع النصص فهنا أمر هنا قليل صالفة هنا ناهي هنا تفهم من المجموع أو من الجميع صفة عامة واما النظر في نص واحد ثم تقول يعترض بهذا النص على ما دل عليه النص الاخر هذا ليس بفقه هذا ليس ليس بفقه لماذا لانك انت لا تعارض بين فهم فقيه وفقيه انت تعارض بين نص ونص وكلا النصين حق ومصدرهما واحد والحق لا يتناقض فما كان لازما لنص فهو لازم للنص الاخر حي لازم تسلك متركه الترجيح اما نسخ و يكون المتأقل ناسخ إذا علم التاريخ ويمكن الجمع لآخره يعني ينظر فيها إذا لم يمكن الجمع بالمرجحات عند أهل العلم على كل هنا قال ليس كمثله شيء إذا نفهم قوله تعالى بل يداه موصوطة بأنه ليس كمثله شيء أثبت لنفسه يد ونفى المماثلة التي قد مرد إلى الذهن القاصر بأنه لا يفهم من هذين أو هذين اليدين إلا ما يعقله من نفسه إذن هذه الآية تضمنت الرد على الممثل والمعطنة فقوله ليس كمثل شيء رد على المشبهة والممثلة وقوله هو السميع البصير رد على المعطنة يعني الذين عطلوا الرب جل وعلا من صفاته فإذا جاء الصفة نفوها قالوا مجاد يداه يعني قدرة او النعمة رحمن عرش السلاء سولة إذن أخلوا تعطيله والإخلاء أخلوا الرب جل وعلا عن الصفات هؤلاء يسمون بماذا معطل المعطلة جنس يدخل تحت الماترذيه والاشعره والجهميه والمعتزله وغيرهم وقوله هو السميع البصير رد على المعطلة رد على على المعطلة اذا بهذه القاعده العامه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قد ارطالنا جنس الفرق المخالفه لاهل السنة والجماعه بالجزء الأول نرد على كل من عطل ونفى صفة عن الرب جل وعلا سواء نفاها دون تأويل أو حرفها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نقول هنا إثبات بصفتي السمع والبصر وما عدا هاتين الصفتين مقيس عليهم مقيس عليهم في ماذا؟ في كون الرب جل وعلا قد صرح في كثير من المواضع بصفات تخصه وهو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الملك وهو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر وهو الله الخالق البالي المصادر لكل صفات أثبتها الرب على وعلا لذلك فلا نقتصر على قول الله السميع البصير ونفي معدها قل لا له لن يثبتنا صفتين قل لا أثبتنا صفتين وزاد في مواضع أخر عدة صفاتها وكانت من الأسماء أو من غيرها قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البطير بلت على أن الله تعالى يوصف بالنفي ويوصف بالإثبات وهذا أصل من وصول أهل السنة والجماعة أن الله تعالى موصوف بصفات هي ثبوتية مثبتة وبصفات هي سلبية بمعنى أنها منفية من قوله ليس كمثله شيء نقول هذا نفيه وهو السميع البصير هذا اثبات هذا هذا اثبات ليس كمثله شيء هذا نفي هو من الصفات السلبية والسلب هو النفي هو النفي يعبر عنها بهذا وبذا وان كان السلب هذا كثير عند البدعه ويعبرون عن النفي بالسل لكن اللغه دلت على هذا واذا لم يكن منصالحا بمعنى انه مستنبط من عندهم فلا باس باستعماله يعني المصطلح الذي قد يقوله بعض أرباب البداء ينظر فيه إن كان له أصل فيه لسان العرب فاستعماله لبس به وإن كان التعبير بالمنفية هو أولى وإن لم يكن له معنى في اللغة إلا المعنى الذي ليس له معنى في اللغة وإنما له حقيقة عرفية تختص به أهل الباطن حين يجد لا يستعمل البتا لا يجد استعماله ولذلك التأويل بالمعنى الذي يعني أهل الباطن هذا لا يجب استعماله وإنما التأويل في الشرع جاء بمعنيين فقط إما التمثير وإما إدراك الحقائق على ما هي عليه كما سأتي بحثه إذن قوله ليس كمثل شيء هذا نفي فهو من الصفات السلبية والمقصود بالنفي إثبات كمال ضده ليس عندنا في باب الأسماء والصفات إن أثبتنا الصفات المنفية ليس عندنا نفي مجرد وإنما كل نفي فهو متضمن لإثبات كمال ضده حليل ليس كمثله شيء لماذا؟ لي لكمال صفاته كمال كم في صفاته فلم يماثله شيء البتة إذن نقول ليس كمثله شيء هذا نفي وإثبات نفي للمماثلة وهذه صفة منفية وفيه إثبات من أين أخذنا الإثبات؟ لأن النفي لا يكون في الشرع في باب الأسماء والصفات نفي مجردا وإنما يكون فيه إثبات لكمال ضده لو قال طائم إذا لماذا ليس كمثله شيء نقول لكمال صفاته كمال الصفات هو الصفة التي أثبتها النفي حينيذ ليس عندنا نفي مجرد يعني لكماله لا يماثله شيء من مخلوقاته وهو السميع البصير هذا إثبات وهما علمان اسماء لله تعالى متضملين بصفتين من صفاته الثروتية وهما السمع والبصر سمع والبصر فالسميع له معنيان الأول المجيب ومنه قوله إن ربي لسميع الدعاء يعني مجيب الدعاء ومنه النوع الثاني إدراك المسموعات يعني إدراك الصوت فالسميع قد سمع الله قولا التي تجادلك يعني أجاب او ادراك الصوت ادراك الصوت هل الا به المعنى الثاني اذا السمع السمع ادراك المسموعات المراد به ادراك الصوت والبصيره هي متضمنه صفه البصر وهو ادراك المنظرات كل ما ما يغصر عليه المتعلقه صفه البصر المنظرات ومتعلقه صفه السمع المسموعات واضح هذا عندنا صفه وهي إدراك المسموعات إدراك المسموعات الصفة هذه هي التي تلتب للرب جل وعلا لها متعلق تتعلق به يعني ارتباطها بأي شيء بالمسموعات السمع لا يرى الرب جل وعلا لذلك العلم الرؤية والبصر البصر إدراك الموصرات إذا أثبتنا صفة البصر حينئذ لزم منه ألا يكون ثم متعلق للمسموعات بما تعلق به البصر على كل إدراك المبصرات ينافي إدراك المسموعات ينافي إدراك المسموعات فأثبتنا صفة السمع بأنها إدراك المسموعات إذن الذي يدرك بالبصر المرئيات والذي يدرك بالسمع المسموعات فلا يدرك أحدهما بالآخر هذا مراد إذن إدراك المبصرات لا يكون بالسمع وإدراك المسموعات لا يكون بالبصر وهذا هذا هذا الذي أريد والبصير اسمه متضمن لصفة البصر وهو إدراكه المنصرات ويطلق البصير بمعنى العليم ومن هو الله بصير بما تعملون هذا المعنى يندخلان في اسمه البصير ففي هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إثبات ثلاث صفات إثبات ثلاث صفات ما هي لا أين العلم؟ ليس عندنا علم كماله أليست بالصفات؟ نعم صفات كماله جل وعلا في كل شيء هذه صفة لله عز وجل وهذه مثبة لماذا؟ بالنفي ليس كمثله شيء لماذا؟ لكمال صفاته إذن النفي المراد هنا هو إثبات نقيض ما ذكر ولفظ به وهو كمال صفاته إذن هذه صفة ثابتة من جهة النفي وكذلك السمع من جهة السميع والبطر من جهة البصير هذه ثلاث صفة دلت عليها الآية وفيها أن صفات الله تعالى كما ذكرناه قسمان أن صفات رب جل وعلا قسمان مثبتة ومنفية ومن أصول القواعد هذا الباب أن الله تعالى موصوف بالإثبات وبالنفي بالإثبات وبالنفي لأن تمام الكمال لا يكون إلا بثبوت صفات الكمال وانتفاع ما يضعدها من صفات النقص والفرق بين النوعين وهو أصل من وصول هذا الباب أيضا أن طريقة الرسل إنما جاءت بلفين مجمل وبإثبات مفصل قلنا دلت الآية على لفين وإثبات دلت الآية على لفين وإثبات إذن الصفات منها ما هو صفة منفية ومنها ما هو صفة مثبتة طيب مطلقا كل نفي صحن كل لا عز وجل كل إثباث لا نقول هذا مجمل هنا في هذه الآية ثم نأخذه من طريقة الرسل وذلك باستعراض ما جاء في الكتاب والسنة فوجدنا أن الرسل إذا نفت عن الرب أو الرب جل وعلا أجمل أجمل يعني جاء بعبارة مجملة وقد يأتي التغطيل النفي لكن لسبب. لسبب ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد ولله المثل الأعلى وصفه كامل حين يجل نقول فالرسل جاءت بنفي مجمل. نفي مجمل في مقابله الاثبات يكون مفصلة قد يأتي العكس وهو نفي مفصل وإثبات مجمل لكن ليست هي قاعدة عامة وإنما ينظر في كل نص جاء فيه نفي صفة على ذهة التخصيص يعني مثل ما مر معنا ما اتخذ صاحبته لماذا جاء التنصيص هنا جاء النص ليس كمية ليشهاد عار فكذلك حنايا لما نص على الصاحب والولاد لأنه قد يتواهم العقل بأن الزوجة كسبت كمال لله على الزوجة فيفهم أنه في حقه صفته كمال فينسبه للرب جل وعلا فلذلك جاء التنصيص وجاء الولد كذلك نفي الولد لأن العقل قد يتصور أنها صفة كمال لله عز وجل وليس الأمر كذلك, ليس الأمر كذلك أو يكون ثم ما ينسب لي الرب جل وعلا من جهة الطوائف إما اليهود أو النصارى أو المشركين سينص على نفي ما قد ادعوه لرب جل وعلا إذن طريقة الرسل نفي مجمل وإثبات مفصل وأن الاثبات مقصود لذاته والنفي مقصود لغيره لماذا؟ لأنك إذا نفيت صفة إما على جهة الإجمال سبيل العموم أو على جهه الخصوص إنما ينفى لإثبات كمال ضده كما تقول ليست كمثله شيء لكمال صفاته كذلك تقول ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد لكمال غناء وما مستنى من لغوب لكمال قدرته ونحو ذلك فكل الصفة المنفية في الكتاب والسنة عن الله عز وجل فليس النفي مجرد وإنما هو متضمن لإثبات صفة من جهة العكس والاستلزان فطريقة الرسل نفي مجمل وإثبات مفصل وأن الإثبات يقصد لذاته والنفي مقصود لغيره فالأصل في باب الإثبات هو التفصيل والاصل في باب النفي هو الإجمل هذا الأصل وقد يخرج عن عن الاصل لسبب وقد جاء إثبات مجمل ونفي مفصل اثبات مجمل مثل ماذا لله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى اسماء الحسنى ورد وصف الرب جل وعلا بها على جهه الاجمال وعلى جهات التفصيل ولله الأسماء الحسنى جاء في اربعه مواضع كما سياتي هذا اجمال لانه ما سئل لنا هذه الاسماء ولله الاسماء ما هذه الاسماء وجاء تفصيلها كما ذكر في اخر سوره الحشر اذا جاء مجمل وجاء مفصل ايهما أكثر كم عدد كبير في القرآن من الأسماء على جهه التفصيل ولله الاسماء الحسنى جاءت في اربع مواضع فقط اذا ايهما اكثر نقول الاثبات المفصل اكثر لانه مقصود لذاته وهذا هو الذي يحصل به كمان الذي يحصل به كذاه تنبح شخصا فتقول هذا كذا وكذا كريم وجواد وكلما زدت وصفا رفعت من من شانه ولله المثل الاعلى فالحكم كذلك فإثبات مجمن نحن قول تعالى ولله الأسماء الحسنى ولله المثل الأعلى يعني الأصل أكمل هذا إجمال والنفي المفصل ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد لم يلد ولم يولد لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال ماذا حياته وقيوميته وما مسنا من لغوم هذا نفي مفصل إنما يكون لماذا لسبب إذن القاعدة العامة في باب الأسماء والصفات لأننا ذكرنا أنه قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أنه قاعدة وهو أم قواعد وهذه الآية دلت على أن الله تعالى يوصب بالإثبات ويوصب بالنفس لكن ليس على اطلاقه وإنما الطريقة المحمودة وهي طريقة الرسل وقد توسع في ذلك الشيخ السلام في التدمورية وغيرها أن الطريقة المحمودة هي طريقة الرسل الأنبياء إنما جاءوا بإثبات مفصل ونسي مجمل قد يأتي العكس لسبب ما؟ لسبب ما فإذا جعل الاثبات المفصل لا يسأل عنه وإذا جاء النفي المفصل حين ذي لابد من, من سبب والنفي المفصل لا يكون إلا لسبب وكل نفي يتضمن ثبوتا فلا يقصد به النفي المحر وكل إثبات يتضمن نفي ضده وهذه قاعدة مطردة لأن المتقابلين يمتدع اجتماعهما في العقل كل إثبات يتضمن نفي ضده علي أسبب صفت العلم هل يتضمن نفي الجهل علم. كيف هل يمكن الاجتماع العلمي على وجه الكمال مع الجهل نحن نقول عليم دل على نحن نتكلم عن اسماء الله عز وجل العليم دل على صفه العلم العلم وصف كامل لله عز وجل. من كل الوضوح هل يتصور فيه جهل اذا اثبات العلم يستلزم نفي الجهل فكل صفه تثبت لله عز وجل نقيضها من في بإثبات هذه الصفة كذلك وقول في السميع والبصير وكونه متكلما جل وعلا صفة الكلام كذلك الحج القيوم كل صفة تثبت لله عز وجل فنقيضها من في بإثبات هذه الصفة فإليذ القواعد العامة التي ذكرناها كل إثبات يتضمن نفيا ضده يتضمن نفيا ضده لماذا لأنهما نقيضان والعقل لا يتصور فيه السماع النقيضين أصفك أنت المخلوق بكونك جاهلا عالما قد يكون محال قد لا يكون إذا كان المحل الوارد عليه الإثبات الجاهل والعلم واحدا فهذا ممتنع قل لك مثلا أنت فقيه أنت عالم بالفق وجاهل بل من أجهل النفس بالفق ها تصور يمكن أصل زيد من الناس عالم فقير أحرير وأجهل الناس بالفقه لا يمكن لماذا لأن المحل واحد أو علم واحد لكن أعلم الناس بالفقه وأجهل الناس بالنحو ممكن <تصفيق> يمكن هذا لماذا لانفكاك الزهار يعبر عنه به لانفكاك الزهار قال المصنف رحمه الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلا هذه تحتها قواعد أتاني قاعدتها نكمل له الأسماء الحسنى والصفات العلا هذه قاعدة أراد مصنفا يقدم قبل الشروع في المقصود بهذه القواعد العامة فكل ما سيأتي فهو مبني على هذه الوصول فهو مبني على هذه الوصول هذه الجملة فيها مسائل وهي قول له الأسماء الحسنى والصفات العلا الأولى الأسماء الحسنى بهذا التركيب ورد في القرآن في أربعة مواضع في أربعة مواضع وهذا يفيدك حصرها ماذا؟ يفيدك في كون الاثبات المجمل قليلا لأنه قال أسماء حسنة جمع أسماء ما هي هذه الأسماء؟ لا تدري لو لم يرد إلا هذا النظر ما يرد أن تثبت إسماً واحداً لكن ورد تفصيلها في مواضع إذا تفهم من كونها لم ترد إلا في أربعة مواضع في القرآن مع تعداد كثير للأسماء في الكتاب السنة تفهم أن التفصيل هو العصل في الإثبات وان الاجمال هذا فرح اجمال ف اذا وردت هذا هذه في اربعه مواضع الاول في سوره الاعراف فلله الاسماء الحسنى بها فلله الاسماء الحسنى اسماء الحسنى فادعوه بها ثاني في الاسراء قول تعالى الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى ثالث في سوره طه الله لا اله الا له الاسماء الحسنى الرابع في آخر سورة الحشر هو الله خالق البارئ المصور له الأسماء الحسنة هذه المسألة الأولى متعلقة بقوله له الأسماء الحسنة ثانية الأسماء جمع اسم تبه معي هنا الأسماء هذا جمع مفرده اسم, اسم. وهو في اللغة مدل على مسمى مدل على على مسمى ويُعنى به هنا العلم هو الذي عرفه هناك ابن مالك بقول اسمي يعين المسمى مطلق علمه فكل ما عين المسمى مطلقا دون إشارة او قيد بقرينة لفظية او معنوية فهو علم فنطلق زي بخلاف بقية المعارف هذا, هذا ذا ذا اسم شار علم معرفة لماذا معرفة؟ لأن الوضع ليستعمل في معين بالإشارة الحسية ولذلك مفهوم الإشارة الحسية أو الإشارة الحسية مأخوذة في مفهوم اسم الإشارة ولذلك في أوائل الكتب يقول بعد فهذا مختصر في الفقه قال الأصل هو الإشارة إلى محسوس وهنا أشار إلى معقول تنزيلا للمعقول لمنزلة المحسوس لهذه المسألة وهي أن اسم الإشارة في أصل ووضعه في التالي العرب أن تقول ذا تجمع بينهما فإذا قلت هذا زيد هل هذا هنا في هذا تركيب معرفة معرفه فقلت لك أريد ان اعرفك بشخص ما هذا زيد هذا عمرو وهذا محمد وهذا ما عرفت محمد من لماذا ذا في هذا التركيب ليس معرفه لكن لو قلت هذا خالد وهذا محمد وهذا عمرو فهمتم لا فهمتم لكن اذا جلست قلت هذا عمرو وهذا من هذا ومن ذاك تجلس إلى الصباح ما ميز بينهما لابد من تنيف إذن اسم الإشارة لا يكون معرفة إلا بالإشارة الحسية فالإشارة الحسية مأخوذة في مفهوم اسم الإشارة من جهة كونه معرفة وكذلك المحل بال والاسم الموصول إما بأل أو بجملة الصنع لابد من قرينة تدل على أنه معرفة أما العالم فلا ليس عندنا قرينة لا لفظية ولا حسية ولا معنوية فإذا قلت زيت انصرف إلى مسماه ولا يشرك فيه أحد إذن الاسم مراد به العلم وهو معناه ما ابن مالك رحمه وتعالى بقول اسم يعين المسمى مطلقة عالمه كجعفر وخير نقام إذن الاسم مدل على مسماه والجمع هنا على حقيقته الأسماء أنه دخلت على الجمع وهو من صياغ العموم الجمع والفرد المعرف ثاني او الفرد والجمع الجمع باللام فكل جمع دخلت عليه ال فهو عام وكل مفرد وخاصة في المصادر اذا دخلت عليه ال فهو, فهو, فهو عام ولذلك جاء الطفل الذين طفل الذين طفل واحد طفل واحد دخلت عليه ال وصف بماذا الاصل ان يقول او الطفل الذي لكن قال الذين لماذا قال الذين لكون الطفل هنا في معنى الأطفال جمع من أين أخذنا هذا دخول أل على على المفرد إذن الأسماء نقول جمع محلم بأل فيفيد العموم, فيفيد العموم. فهو على حقيقته وألفه للشغراق وهي من سيغ العموم وإن كان في الأصل جمع قلة لأن أسماء أفعال. لكن جمع القلة اللغض الجمع من حيث القلة ومن حيث كثرة منهما سمع فيه الجمعان يعني جمع قلة وجمع كثرة ومنهما سمع فيه جمع القلة فحسب ومنهما سمع فيه جمع الكثرة فحسب ما سمع فيه الجمعان واضح أنه القلة في القلة والكثرة في الكثرة وأما ما سمع فيه وزن القلة فهذا يستعمل فيهما وما سمع فيه جمع الكثرة كذلك يستعمل فيهما على خلاف بينهم على حقيقة أو مجاب لكن هذا ليس ليس هذا الخلاف في الجمع المحل بال فجمع المحل بال فان كل جمع محل بال فهذا يصدق على أقل الجمع ما ذات فلا نقول بانه جمع قله او جمع كثره لان فرق بينهما من حيث من حيث الانتهاء على الصحيح يعني جمع قله كما دخلنا على جمع قله أقله ثلاث وجمع كثره اقله ثلاث هذا على الصحيح وأما عند جماهير النحاء والأصوليين فجمع القلة من ثلاث وجمع الكثرة من أحد عشر والصحيح أن الخلافة في المنتهى لا في المبدأ بمعنى أن جمع القلة وجمع الكثرة يشتركان في ماذا؟ يشتركان في المبدأ كل منهما أقله ثلاثة على الصحيح أن قد الجمع ثلاثة وهو مرجع للأصولي وقل الجمهور وثم يسيران جمع كثرة جمع قلة, إلى جمع قلة إلى العشرة ثم يقف جمع قلة ويستمر جمع كثرة يبني على الخلاف عند الفقهاء لو قال رجل لزيد علي دراهم ثم مات كم تعطيه دراهم هذا جمع جمع كثرة على قول الجمهور تعطيه كم أحد عشر لأنه جمع الجمع لأنه اليقين فتعطيه كم أحد عشر وعلى الصحيح ها تعطي ثلاث فإذا فرق بينهما ينبني عليه مساء الشرعية فإذا قال للجيد دراهم ثم ما نقول دراهم هذا جمع كثرة وأقل جمع الكثرة لأنه لا يمكن أن نصرف الجمع إلا إلى القليل أقله لأنه لقيم لأنه لم يعي لأنه قال للجيد دراهم فمات ليس عندنا قليل ولا شيء مكتوب بالآخرين لم يعي لقال مئة درهم واضح لكن دراهم فمات قل دراهم هذا جمع كثرة وأقل جمع الكثرة عند الجمهور 11 إذن اللقين 11 ليس له إلا هذه وإذا قلنا على الصحيح بأن قلت جمع ثلاثة نقول ليس له إلا ثلاثة إلا إلا ثلاثة إذن له الأسماء أقول أسماء جمع قلة ودخلت عليه أن حلع ذن يتسوي فيه القلة والكثرة والخلاف إنما هو فيه في النكرة كما أشار إلى لذلك الشفى الأمين في شرح المراقل وهو إن كان جمع كل أفعال لأن المراد به جمع الكفرة إذ أسماء الله تعالى لا حصر لها الله لا حصر لها. لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند احمد غيري رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم أني عبدك وابن عبدك فابن أمتك ناصية بيدك ناظ في حكمك عادل في قضاءك أسألك بكل اسم من هو لك سميت به نفسك او أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك فهو غيب إذن أسمع الله تعالى لا حصر لها لهذا النص وهذا واضح إذن ما الله تعالى في علم الغيب لا يمكن أحدا حفره ألبك ولا لحاطة به وأما حديثنا لله تسعة وتسعين اسما هذا لا يدل على الحصر فإن قال به بعض أهل العلم فالجمع بينه وبين حديث ابن مسعود نقول هذا الحديث لا يدل على حصر الأسماء في هذا العدد حيث لم يقل إن اسماء الله تعالى تسعة وتسعون إن لله تسعة وتسعون له تسعة وهذا لا يلزم من الحصر كما تقول زيد عنده مئة ريال أو لزيد مئة ريال فقل في جيب مئة ريال هل يلزم ما يكون في جيب ما ينزم وإنما أخبرت عن بعض وستدت عن بعض آخر كذلك؟ أما إذا قلت ليس عندي إلا مئة هذا صار حصر ونفي حيليذي ليس عندك إلا مئة ولذلك ممكن أن يوري شخص قل ليس معي لا عشرة ريالة هو في ديبه كثير هذا المقام التوري حيليذي نقول هذا الحديث لا يدل على على الحصرين لا يدل على الحصر. لأنه لن يقول أن اسماء الله تسعة وتسعون ومعنى الحديث حينئذ أن هذا العدد من شأنه أن من أحطاه دخل الجنة تسعة, تسعة وتسعون اسم من الكتاب والسنة تسعة وتسعين اسم أحصها على المعنى المران تدخل الجنة ولذلك لا يفهم منه أنه لا يودد في القرآن والسنة إلى تسعة وتسعين. كما يظنه البعض فيذهب يجمع في القرآن قلأ هي أكثر أكثر بكثير من 99 في القرآن وفي السنة ولذلك يختلفون هذا يعد 99 وهذا يعد 99 أكثر نصف هذا مخالف لنصف لكل هذا والعكس بالعكس سببه ماذا أنه ضمن أنه لا يوجد في القرآن والسنة إلا 99 اسمها وهذا غلط بل هي أكثر من 99 ولكن تخير أنت منها لأن الحديث أطلق أنت إجمع تتعة وتسعين على المعنى المراد أحصاها شرعا حينها تدخل لذلك هذا المراد إذن معنى الحقيقة أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه وهذا كلام من شراب العزم بازو رحمه الله تعالى أنه القول بأن القرآن ليس يقول غلط بل هي أكثر أضعاف يقول تسعة وتسعين حينها تجمع منها تسعة وتسعين ويأتي أو يصدق عليك النص بالمعنى المذكور ولا يفهم من هذا النص أنه لم يخبرنا الله عز وجل إلا عن 99 لأنه إذا كان كذلك صارت محصورة بالنسبة إلينا أما بالنسبة ما استأثر به الرب جل وعلا لم أدخلنا فيه أن هذا العدد من شأنه أن من أحفاه دخل الجنة فيكون قوله من أحفاها دخل, أحفاه دخل, دخل الجنة جملة مكملة أو جملة مكملة لمقام لها وليست مستقلة في صفة لا خبر لأن ليس خبر مستقل لذلك في, في محل نصر إن لله تسعة وتسعين اسمان من أحفاها هذا صفة دي تسعة وتسعين صفة اسمان في محل نصر وليس الجبلة هي خبر لو قال إن لله تسعة وتسعون هذا صار خبرا وإذا صار خبرا صار الحكم محصورا فيه وجاء بإن وهي للتوكين على كل إن هي صفة لا لا خبر مستقف محله النصم فإذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى الإحصاء على ثلاثة مراتب من أحصاها؟ الإحصاء على ثلاثة مراتب الأول او المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها يعني تجمعها تعد عدد إحصاء ألفاظها وعددها ثانيا فهم معانيها ومدلولها دلت على أي شيء ثالثا دعاؤه بها ادعوه بها هذه ثلاثه معاني لابد من من الاحصان مثل الثالثه المتعلقه بقوله له الأسماء الحسنى قول الحسنى حسنى على وزن فعلى مؤنث الاحسن يعني بلغت في الحسن غايته وكماله فالمؤلف ماذا مؤنث احسن ولا احسن هذا فعل تفضيل وافعل تفضيل يدل على ماذا على كمال تقول زيد اعلم من عمرو زيد أعلم من عمر إذن زيد موصوف بالعلم وعمر مصوف بالعلم إلا أن زيد علمه أكثر من, من علم عمر وهذا ما أخوذ من من دلالة أفعل التفضيل وهي على بابها إذن حسن على وزن فعله ومؤنة الأحسن فبلغ في الحسن غايته وكماله لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه كل اسم فهو صفات من غير عكس كل اسم فهو صفة من غير عكس وإنما كانت حسنة لدلالته على أحسن مسمى وأشرف مذلوم وأسماؤه كلها أسماء مدح وحمد تدل على ما يحمد به ولا يكون معناها مذموما البك وأيضا هي دالة على مسمى الله فكانت حسنة لدلالتها على أحسن وأجل وأعظم وأقدس مسمى وهو الله تعالى فهو سبحانه في أسمائه وصفاته كما هو في ذاته تعالى ليس له ند ولا شريك ولا مفي ويتفرع على هذه المسألة المسألة الرابعة وهي أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف يعني بخلاف أعلام البشر فهي أعلام مجرد يعني جامدة فتسمي ابنك صالحا ولا يكون كذلك وهذا محمود ويكون مذموم لأن الاسم هنا لا يتضمن صفة قد اتصف بها الموصوف نقول كذلك فلا تسمي صالحا إلا من هو صالح بالفعل لأن صالح متذمن لصفه هي الصلاح قد تسميه صالحا ولا يكون صالح يكون بالعكس إذن هذه أعلام جامدة وإن كانت في العاصل هي مشتقمة وطالحة سنفاعل لكنه سُلِب منه الدلالة على على المعنى حينيذن صارت أعلاما جامدة محظة لا تدل على صفات في موصوفاتها وأما أعلام الرب جل وعلا فلا شأنه يختلف فكل عالم يدل على صفة اتصف بها الموصوف ولذلك القاعدة الناس ماء الله تعالى أعلام وأوصار فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات يعني عالم ويلاحظ فيه دلالة على الذات اسم يعين المثمى مطلقا لابد من دلالة على ذات كل عالم لابد أن يدل على ذات قطعا هذا في شأن الخالق وفي شأن المخلوق فالعليم دل على ذات والسميع دل على ذات والحي وغير ذلك من الأسماع كل دلة على, على ذات واحدة وهي ذات الرب جل وعلا كذلك في شأن المخلوق زيد عام لابد أن يدل على ذات محسوسة مدركة مشاهدة في الخالج حينئذ دلالة العالم على الذات قطعية وإنما هل تدل على شيء زائد على مجرد دلالته على الذات هذا الذي فيه الكلام وأما دلالته على الذات هذا واضح إذن هي أعلام باعتبار كونها تدل على ذات الرب جل وعلا واوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني عينا اذا يرد الاشكال عند المحات على جهه الخصوص هل اعلام الرب جل وعلا مترادفه او متباينه ولذلك يقع الخلاف بسم الله الرحمن, الرحمن هل هو نعت لنصب الدلاله او انه بدل يقول علما قاعده أن الاعلام لا يعات بها هي تنعت تقول جاء زيد العالم نعت زيد عالم بصفة وهو العالم لكن هل تقول جاء العالم زيد وزيد يكون صفة للعالم هذا ممنوع عند النحات وفي شأن بشر لا إشكال بسم الله الرحمن إمر مبكة خلاف هل الرحمن نعت أو بدل فالمرجع عند كثير منهم أن الرحمن بدل وليس بنعت هذا غلط بناء على هذه المثلة وهي فون الرحمن عالما لا ينافئا يوصف به باعتبار كونه متضمنا للصفة فأعلام الرب جل وعلا لا تقاس على أعلام المخلوق نعم جاء العالم زيد زيد لا يصحا لنعث به لأنه دال على ذات فقط وأما باسم الله الرحمن الرحمن نعت هنا لماذا؟ لأنه وإن كان دالا على الذات إلا أنه نعث به هنا من جهة دلالة على الصفة وهي الرحمة. إذن لا مانع أن يقول الله بسم الله بسم الله الله هذا موصوف ووصف بالرحمة التي تضمنها اسمه الرحمن كأنك قلت جاء زيد العالم العالم هذا نعتم إذن أعلام الرب جل وعلا هي أعلام أوصاف أعلام باعتبار دلالته على الذات وأوصاف باعتبار دلالته على المعاني التي ذلت عليها حينئذ نعتمد بالاعتبار الأول دلالة على الذات هل هي مترادفة أو متباينة المترادف ما تعدد لفظه واتحد معناه والمتباين ما تعدد لفظه ومعناه فاضح ترادف مترادف ما تعدد لفظه لفظ متعدد لكن المعنى واحد كما قلنا ليف وأسد وغضنفر هذه كلها أسماء الفاظ المسمى واحد هذه تسمى مترادفا واما المتباين فهذا اللفظ متعدد والمعنى متعدد قال مزج قرن سماء نقول هذه كل الفاظ متعددة ولكل لفظ معناه الخاص به حلا يجد السؤال هل اعلام الرب جل وعلا مترادفه ومتباينه ومت... هل هي مترادفه ام متباينه نقول مترادفه ام متباينه لا نجيب بالإثبات مطلقا ولا بالنشف مطلقا لا نقول مترادف مطلقا ولا نقول متباين مطلقا وإنما بالنظر إلى الاعتبارين قلنا لها اعتباران دلالته على, على الذات إذن باعتبار دلالته على الذات مترادفة لأن مدلول السميع والعليم والبصير شيء واحد وهو ذات واحدة باعتبار دلالتها على المعاني هي متباينة لأن العليم دل على صفة العلم والسميع دل على صفة السمع والبصير دل على صفة البصر والعلم والسمع والبصر هذه متباينة إذن هي متباينة وهي مترادفة هذا. هذا الإشكال يحل كثير عند النحاس تم خلاف وخاصة في تسريح القرآن إذا جاء لفظ الجلالة ينعس بها أو لا. لا اعلام البشر لا يناسبها هذا قطعا فالعلم للمخلوق ينعت هو ينعت لكن لا ينعت به لانه لا ينعت الا بالصفه وينعت مشتقا هكذا قال ابن مالك وينعت بالمشتق تصاعدا وذريا وشبه كذا وذي والمنتسب اما نفورا مشتقا او ما فيه معنى المشتق هذا الذي ينعت به وما عدا ذلك فلا فزيد ليس مشتقا ولا فيه معنى الاشتقاء حيني لله ينعات به أما أسماء رب جل وعلا لا. فهي تدل على ذات وبهذا الاعتبار هي متحدة لأن العليم دل على ذات والسميع دل على ذات والبصير دل على ذات وهذه كلها ذات واحدة وإلا لا نقول بأن العليم دل على ذات وهذه الذات مغايرة للذات الذي دل عليها البصير والسميع لا ولا قلنا بشرك تعدد الآلهة اعلامنا كلها دلاله واحده فهي مترادفه بهذا الاعتبار وهي مترادفه بهذا الاعتبار اذا اسماء الله تعالى اعلام واوصاف فهي اعلام باعتبار دلالتها على الذات واوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني وهي بالاعتبار الاول مترادفه يعني على ذات مترادفه والمترادف هو ما تعدد لفظه واتحد معناه فهي مترادفه لدلالاتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل وبالاعتبار الثاني لأن كل عالم تضمن الصفة وهذه الصفة مغايرة للصفة الأخرى لا شك أن العلم صفة وهذه الصفة لها معنى وحقيقة مغايرة للصفة السمع وصفة السمع مغايرة للصفة العلم كذلك هي مغايرة للصفة الحياة وهي مغايرة للصفة العزة وهل فكل صفة لها حقيقة والخاصة بها حسنه يذن لا نقول بترادف العزة مع العلم بل هي متبائنة بل هي متبائنة والأتبار الثاني متباينة والمتباين ما تعدد لفظه ومعنى فهي متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص المسألة الخامسة قوله له الأسماء أي لله تعالى الأسماء التي أثبتها تعالى لنفسه لفظا ومعنى ولذلك ما أجمل عبارة لجليل الطابر حول الله تعالى هل المسمعين لإسم الأخير ثم خلاف قال نقول كما قال الله تعالى الإسم للمسمى ونسكت الإسم للمسمى لا شك أن الاسم ليس هو عين الذات كما أن الصفة ليست هي عين الذات بل الصفة عند أهل الصنة والجماعة قدر زائد على الذات لا, لا تفسد بالذات بعضهم يثبت لأن المجلل الجهمية وبعض المعتذين يثبت بعض الصفات لكن لا يجعلها قدرا زايدا على الذات يقول يعلن بذاته ويسمع بذاته وهذا لا يلبس عليك فلا يثبت هذا صفة العلم ولا يثبت السمع ولا البصة ونحن نقول أهل السنة والجماعة الله تعالى يسمع بصفة زائدة على الذات فالذات شيء والصفة شيء آخر وأقول ما أجمل عبارة سبري جريد رحمه الله تعالى في هذه المسألة نقول الاسم للمس... للمسمى كما قال الله تعالى ولله الأسماء الأسماء لله إذن الاسم ليه للمسمى فالله تعالى أثبتها لناسه الأفضل معنى وأثبتها له رسول صلى الله عليه وسلم هي توقفية وهي توقفية ولا مدال للعقل في إثبات اسم لله تعالى البت لا يجوز بل هو حرام لماذا؟ لأنه كما سبق في أول الحديث أن الله تعالى غيب بذاته وأسمائه وصفاته ولذلك فسر قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب يعني بالله تعالى لأنه غيب وكذلك وهو كذلك قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم وأن تقولوا على الله ما لا تعلموا فلا يدوز إثبات اسم الله تعالى لن يرد به الوحي المبين قال ابن سيني رحمه الله تعالى الأسماء الحسنى المعروفة يعني التي عرفت في الشرع شاء بها, بها الشرع هي التي يدعى الله بها وهي التي جاءت في الكتاب والسنة وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها إذا لا يجوز اتباع اسم لله تعالى لم يرد به النص البتة لا في كتاب ولا في السنة وما يرد في كلام بعضهم مثل الصانع ونحوها فهذا يقال انه من باب الاخبار من باب الاخبار وباب الاخبار او من باب الاسماء والصفات المساله السادسه قول الوصفات العلى نقف على هذا سياتي معنا ان شاء الله تعالى لان الصفات العلى تحتها مسائل عديده والله اعلم